النبي يقول لازواجك ان كنتم تريدون الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين اومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وان كنت ترضى الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات فان الله اعد للمحسنات من كن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 وَمَ يَقُُتْ مِن كَُّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعم الْ الصَالِحًا نُؤتِهَا أَجرهَا نُؤْتِهَا أَجرْهَا مَتَينِ وَأَتَدَناَا لَهَا رِزْقًَا كَرمَا ِسَ أَنَّ بِي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وَقَرنَ فِي بُيوتِكُ وَلَا تَبَر تبرج الرجنَةَ بَّجَجهِلّةِ الأُول وَلَا تَبَر تبرج الرجْنَةَ بَجَجهلةِ الأُول وَأَقِمن الصَّلاةَ وَآاتينَ الزَّكاتَ وَطِعن اللهَّه وَرسُول إِ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 يؤذين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Allah Allahu Akbar Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa